كلا إنه مع ربه يومئذ لا محجوبون ثم إنهم لا صالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون.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 إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مرّو بِمَ يترعمزون، وإذا قلبوا إلى أهلهم قلبوا فكين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء إلى الضال.